وی گچ میری ول پر مستاہ وَوهو الذيذ خَلَق السمواتِ وَلَ بفز التَّنت أيام وَوكَانَ عغْس على الم ف بك أيك أحْسَن عمل مُّبِينٌ ملین چند عَنْهُمُ الْعَذَابَ نم ل عذودة لا يقولن ما يحبسوه الا يوم ياتيم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا انسانا ان رحمتنا ثم نزعناها منه انه ليئوس كالقوم ولئن ذقنا نعما بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيء لنعني انه نفرح فخوف إ الذيينَْفدَعُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ قُل إِكَ لَهُم مَّ أفَِةُ وَأَجَ كَبيب فَلَعَكَتَارِكُ بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز نوجاء معه ملك إنما أنت نبي من استطعتم من دون الله کم كنتم صادقين يُرِيدُ الْحَيَاةَ پویل سل مل چلتا مہم الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون افمن كان على گ من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر مِنَ من الأحزاب فالنار موعده لا على الله كذبا يُعرضون على مینسٹرا پو وَيَقولُوا لَك حَادُهَا أُل إَّذينَ كَذَموا على وَبِّهِمْ هللَعنَةُ اللهِ على الظَّادِمين أََّ بِينَ يَفُّونَ عَن سَبين اللهِ وَيَدَقونَ غ وَنجَوَهُم بِلاَا خِرَةِهُم كَافِرون اولئیک لم يكونوا معجزین في لغض وما كان لهم من دون الله من اولیاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسلوا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرتهم لاخترون إن الذين آمنوا وعلنوا الصالحات وأغبتون جہ